واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أمة محمد اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر السما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أبشروا يا أهل الإيمان إذا صلحت لله السرائر ولقي العبد ربه موحدا على العقيدة التي ترضي والإيمان الذي هو القربة بين يديه فله من الله البشارة فإن عظمت الإساءة عدوا لها الاستغفار وحسن الظن بالله العظيم القهار أيها لا في الله من رجال قاء الله فليخفف الأحمال من الأوزار أما الألسد فكفوها عن الغيبة والنميمة كفوها عن عراض المسلمين وتتبع عورات المؤمنين كفوها عن القيل والقال وكثرة السؤال وعنما لا يرضي الكبير المتعال وعف الأسمع ما لا يرضي الله وأعد الجوارح وسخروا في طاعة الله اللهم رب السماوات السبع وما أضلت فرب الاراضين السبع وما أقلت ورب الشياطين وما اضلت ورب كل شيء ومليك فاطر السماوات والارضة يا من جل جلالك وتقدست اسماؤك نسألك باسمك العظم الذي اذا دعيت به اجابت واذا سئلت اعطيه ان ترحمنا عند السكرات اللهم اجل خير امالنا خواتنا وخير اعبارنا الاخرى وخير ايامنا يذلقى كبير اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين اللهم اغفر لأهل القبور من أبو ومن يجبر كسره سواك اللهم أحب في ظلمة القبور وحشتهم وأن من يوم المشاهد روعتنا وروعتهم لا إله إلا أنب سبحانك إنا كنا من الظالمين